ألم يروكم أهل كنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكّل لكم وأرسلنا السماء عليهم مدار وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهل بذنوبهم. وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ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 وأوحى إلي هذا القرآن لأُنذِرَ قَبْلِهِ وَمَا بَلَغَ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّمَا عَلَى اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدْ قُلْ إِنَّمَا هُوَ عِلَّهُ وَاحِدٌ وَإِنَّي بَرِيءٌ وَإِن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 انه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم اين شركاءكم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 يطير الأولين، وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإني يهلكون إلا فسهم وما يشعرون. ولو ترا إذ قفوا على النار، فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب.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 فَخَسَرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءٍ إلَّا حَتَّى إِذَا جَاءَتْ مُسَاعَةٌ بَعْتَهُمْ قَالُوا يَا حَسْرَةَنَا قَالُوا يَا حَسْرَةَنَا عَلَى مَا فَرَغْتُنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ وَهُمْ يَحْمِلُونَ عُزَارَهُمْ عَلَى ضُهُورِهِمْ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 بِأَنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا يُكَذَّبُونَ وَيُؤْذُونَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا يُكَذَّبُونَ وَيُؤْذُونَ حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ولقد جاءك من نبي المرسلين وينكَبُر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء أو سلما في السماء إذا تأتيهم بأية ولو شاء الله لجمعهم على الهدا فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتا يبعذهم الله ثم إليه يرجعون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 ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثالكم ما فرقنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات منه يشأ إلا هو هو من يشاء الله يضله ومن يشاء يجعله على طريق مستقيم. ألا رأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أو أتتكم الساعة وأغير الله تدعون إليكم صادقين. بللله تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء إن شاء وتلسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأس, فأخذناهم بالبأس والضراء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 وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهللاء من الله عليهم من الله عليهم من بيننا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 أحدكم الموت حتى إذا جاء أحدكم الموت توفي مرسلنا توفي مرسلنا وهم لا يفرقون ثم ردوا إلى الله مولاه الحقة ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل مين ينذكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تبرعوا تبرعوا وخوفة لأن الجنا من هذه لأن الجنا من هذه لنكونن من الشاكرين قل لله ينذكم منها ولي كل كرب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 وَذَرِ الَّذِينَ اسْتَخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُ وَغَرَتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسُهُ بِمَا كَتَبَتْ لَيْسَ لَهَا لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيٌّ وَإِنْ تُعَدِّلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْطِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ وَعَذَابٌ الشياطين في الأرض حيران حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى بنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون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 فَلَمَّا فَلَقَالَ لَا أُحِبُّ الْأَفْلَيْنَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَادِرًا قَالَ هَذَا رَبِّ فَلَمَّا فَلَقَالَ لَيْلَمْ يَهْبِنِ رَبِّ لَا كُونًا لأكون قال هذا ربي قال هذا ربي هذا انتبر فلما فلت قال يا قوم إني بني اني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا one man. فَلَنْ تَذَكَّرُونَ وَكَيْفَ خَافَ مَن أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالأَمْنِ إِن كنتم تَعْلَمُونَ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلت حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَمَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجЗИ الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذريات وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من شاء من عباده ولو عشرة لحبط عنهم ما كانوا يعملون هؤلاء الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فأي يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِ هَدَاهُمْ وَقُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ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 وَمَن قَالَ سَنُنَزِّلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَاءَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةَ وَالْمَلَائِكَةُ تَبَاسُطُ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجْ اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم فتقولون على الله بما كنتم تقولون على الله غير الحق وَكُنْتُمْ عَنَّا يَأْتُونَ فَتَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوْلَنَاكُمْ وَرَاءَ أَظْهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ أَن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 فَأَظْلَمَ الظُّلُمَاتِ وَجَعَلَ النَّهَارَ وَاللَّيْلَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ وَقَضَىٰ فِصْلَ النَّجْمِ وهو الذي أنشأ من نفس واحدة من نفس واحدة فمستقر ومستودع ودفّض اللآيات لقوم يفهمون وهو الذي أنزل من السماء ماء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 العناب والزيتون والرمان مجتبها، والزيتون والرمان مجتبين وغير متشابه. وضرو إلى ثمره إذا أثمر وينعي. إن في ذالكم لايات لقوم يؤمنون.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 اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عنه مشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من فَيُسَبِّحُ لِلَّهِ عَذْباً بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَ ويشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في قغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا إلا بإشاء الله ولكن أثّرهم يجهلون وكبالك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول بضرا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون ولتضرا اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره ولي أرضه وليقتَرِفُ مَنْ هُم مُقْتَرِفُونَ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْمَهُ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إلَيْكُمْ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِن رَبِّكَ أنه منزل من ربك بالحق فلا تكون من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله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 تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه وانك كثيرن ليضلون باهواهم بغير علم ان ربك هو اعلم بما وذعو ظاهر الاسم وباطنه إن الذين يكسبون الاسم سيجزون بما كانوا يقتلون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفِصق وإن الشياطين لا يوحون إلى عُلِيَّ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 يجعل رسالته سيصيب الذين أجرا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد ظِلَّهُ يَجْعَلُ فَجْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يُصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا وَلِفَضَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ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 لا لم يأتكم رسولٌ لكم يقصون عليكم آياته ويذرونكم لطاع يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم وشهدوا على أنفسهم أنهم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 ولو شاء الله ما فعلوا فذروه وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمة ظهور وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ فَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِقَةٌ لِذُكُورِنَا قَالِظَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَنِ تَفَاءَهُ فِيهِ شُرَكَاءَ سَيَجِدِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ اسْتِدْرَاءَ والضل وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشى جنات معروشات وغير معروشات والنخل والذرع مختلفا أكله والزيتون والرمان والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من مَرِنِ اذا اثمر واتوا حقه واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا فانه لا يحب المسرفين ومن الانعام حمولته وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان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 نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البطل اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنفين أم اشتملت عليه أرحام الأنفين أم كنتم شهدان إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم من أن افترى على الله كذبا ليضل الناس ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما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 ذلك جزينا ببغيهم وإما لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم دو رحمة واسعة ولا يرد بأس عن القوم المجرمين سيقول الذين أشرحوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا ولا حرمنا شيئا كذلك كذب الذين من قبلهم حتى بقوا بأسنا قل هل عيبكم من عيب فتخرجوا لنا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 أَلَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا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 ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبدغ أشده وأوفوا الكين والميزان بالحصة لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعددوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه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 ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذين أحسنوا تفصيلا لكل شيء وهو دو رحمة وهو دو رحمة لعلهم بالطائع ربه يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه بارك اتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِكُمْ لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُونَ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 ما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن يأتيهم لملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ي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 أَنِّي هَدَانِ رَبِّي إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ذِينَ قِيَمَمْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ فَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحِيَّ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ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 يَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّعُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَأْخَذْتُونَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفًا لِلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا سريع العقاب وإنه لغفور رحيم